السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم منسي من أجمعين هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين النور والضياء كما في الحديث أعد السؤال ما الفرق بين النور والضياء الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام النور عندما ذكر الصلاة قال الصلاة نور و ذكر الضياء عندما ذكر الصبر قال والصبر ضياء فذكر النور عند ذكر الصلاة وذكر الضياء عند ذكر الصبر والفرق بين النور والضياء كما ذكر أهل العلم أن النور إشراق ليس فيه إحراق، النور إشراق ليس فيه والضياء إشراق قد يكون فيه إحراق، ومما يوضح. ذلك قال جل وعلا قال والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا والقمر نورا فالنور فيه إشراق بلا إحراق وأضياء فيه إشراق وإحراق مثل ما قال جعل الشمس ضياء فالشمس مضيئة لكن إضاءتها فيها فيها إحراق والقمر مضيء وإشراقه ليس فيه إحراق فذكر أهل العلم هذا الفرق بين النور والضياء وقالوا أخذا من هذا المعنى أن الصبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء لأن الصبر في أوله مرارة الصبر في أوله مرارة مرارة الصبر ويتذوق شيئا مؤلما ولهذا قال الصبر ضياء لهذا المعنى ولهذا الاعتبار وفي الصلاة قال والصلاة نور لأن هذا المعنى ليس موجودا في الصلاة بل هي اشراق لصاحبها وتضيء له دروب الخير وهي قرة عينا للعبد بينما الصبر عمل صالح وطاعة جليلة ولكن العبد يفعله ويتذوق يذوق مرارة للشيء الذي يصبر عليه ولا سيما في باب الأقدار المؤلمة فبعض أهل العلم ذكر هذا المعنى في الفرق بين النور والضياء نعم حسنا الله إليكم هذا سال يقول هناك من يقول أن كلمة العقيدة ليست لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة فما هو الرد عليه الذي يقول هذه الكلمة يقولها ولم يعرف السنة لأن لما يقول القائل ليست في الكتاب ولا في السنة هذه لا تقال إلا عند الاستقراء التام هو يقصد اللفظة اقائل هذه المقولة يقصد اللفظة لفظة العقيدة لا يقصد المضمون اللي هو الاعتقاد وإنما يقصد لفظة العقيدة يقول هذه ليست موجودة في القرآن ولا في السنة فمثل هذا الكلام يحتاج إلى استقراء تام وتتبع للأحاديث ولا يمكن الإنسان ان يقول مثل هذه الكلمة إلا إذا تتبع الحديث تتبعا كاملا وعن استقراء وتتبع يحكم ويقول لا وجود لها في السنة وأهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بينوا أن هذا اللفظ جاء ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبت في سنن الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم نص على هذا اللفظ وايضا هذه اللفظة درجت في كلام السلف الأولين كثيرا في القرون المفضلة وتتابعوا على ذكر هذه اللفظة وهي لفظة صحيحة واضحة وبينه ودرج عليها أهل العلم من أهل السنة قاطبة وليس فيها إشكال ومن يقول أن هذه اللفظة لا وجود لها في السنة أولا هو مخطئ في زعمه ودعواه أنها لا وجود لها في السنة وأيضا مخطئ في رده لهذه الكلمة مع أنها كلمة أجمع عليها السلف قاطبه وهي كلمة واضحة المعنى صحيحة الدلالة وليس فيها أي محذور أو إشكال نعم حسن الله عليكم هذا الساد يقول هل يجوز التوكل على الإنسان فيما يقدر عليه التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله قال وعلى الله فتوكلوا فلا يجوز التوكل على أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن يقول القائل توكلت على الله ثم على فلان لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله وحده وعلى الله فتوكل أي عليه وحده سبحانه وتعالى فلا يتوكل العبد في أي مصلحة دينية أو دنيوية إلا على إلا على الله جل وعلا واما التوكيل توكيل الاشخاص لينوبوا عنه في اعمال معينه يفعلونها نيابة عنه فهذا عمل مشروع ولا باس به وفي كتب الفقه يعقد له باب خاص باب الوكاله فهذا أمر لا بأس به أما التوكل الذي هو عمل القلب واعتماده فهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله